بل الإنسان على نفسه بطيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجر به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه